الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم, لكم, يقدم لكم, هذه لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سننزل اليوم متشرفين بساحة أحد الصحابه الكرام وأحد رموز الأمة وأحد أعلام التاريخ وأحد أصحاب محمد المشهود لهم بالجنة وهم أحياء وأن يشهد لأحد بالجنة وهو حي هذا قمة الشرف وغاية العلو والسمو وهذه أعظم شهادة أن يكون الشخص حيا يمشي على قدميه فيقال فلان في الجنه حديث اليوم عن الزاهد العابد المجاهد وقلما يجمع الناس بين العباده في المحراب وبين الجهاد في سبيل الله فبعض الناس يقنع بمحرابه وبعض الناس يختار الجهاد والمضي قدما في سبيل الله وان يجمع المرء بين المكارم والمعالي فهذا قليل صاحبنا هو عبد الله ابن عامر ابن الجراح ابن هلال ابن اهيب ابن ضبه ابن حارث ابن فهر وفهر هذا اسمه قريش وكل من ينتهي نسبه الى فهر قرشي وابو عبيده قرشي واسمه عبد الله ابن عامر ابن الجراح ابن هلال ابن اهيب ابن ضبه ابن حارث ابن الفهر وكان لفهر ذرية ومن فهر نشأت قريش كلها ومنهم غالب الذي هو جد النبي عليه الصلاة والسلام غير أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فهر نسبه ينتهي بخزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن النضر ابن معد ابن نزار ابن عدنان ولذلك يقال عنه النبي العدناني لأن نسبه أيضا كما ينتهي إلى فهر ينتهي إلى عدنان أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه أسلم في يوم واحد ومعه خمسة عثمان بن مضعون وأبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة الخامس أسلموا في يوم واحد في مكة ثم هاجر قيل هجرة الحبشة وفي هجرة الحبشة الخلاف ولكن هجرته إلى المدينة ثابتة ورد في فضله رضي الله عنهم حديث أنس الذي هو في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل امه أمين وأمين هذه الامه أبي عبيدة أبو عبيدة أمين الأمة والأمة أمّة كبيرة لكن أنا ما عارفين هل داخلين فيها ولا ما داخلين الأمة الكبيرة دي الأمين أبو عبيدة نحن داخلين فيها ولا ما داخلين ونحن كان جبلونا في الامه ساكت بس يكون كويس كان جبلونا مع الناس دي دخلوا رجوع الأمة دي اللي يكون كويس هذه الامه الكبيره الممتدة بصحابتها وتابعيها وصالحيها امينها ابو عبيده وما معنى الأمين معناها الاكمل في التقوى والافضل في النزاهه والاول والاجل في العبادة هو ابو عبيدة والحديث في الصحيحين وإن لكل أمة أمين وأمين امتي أبي عبيدة رضي الله عنه شهد أبو عبيدة بدرا وتواترت رواية التاريخ أنه قتل أباه يوم بدر وهذا من, من, من الغرائب وإن كان بعض الناس سكت لكن وجد في أي ما مرجع وأعجبتني كلمة أحد المؤرخين لما قال حاول أبو عبيدة في غزوة بدر أن يتجنب أباه ولكن أباه كان يتقصده فإذا تواجه جفل أبو عبيدة يخليه يزحمه منه ثاني تاني يشوف لسول تاني يكتلوا تاني يجيوه قدامه حتى إذا تضايق ولم يجد بدا قتله قال المؤرخ ما قتل ابا عبيدة أباه ولكنه قتل الشرك في ذات أباه ما كان منه بد وفي ذلك نزل قوله تعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم في أبو عبيدة أو أبناءهم كان أبو بكر الصديق يبحث عن عبد الرحمن بن أبي بكر ولده وعبد ر... عبد الرحمن يجفل منه حتى أخذه النبي وقال متعنا بنفسك يا أبا بكر خليه بس يفتش على ولده ما داير أي ذول دائر ولده ينتهي منه بس في الدين ده يا اخي نحن الولد الصلاه الصبح ما من بنقوم بنقول بيجي نزله الزول يمشي الصبح وخلي ولده راقد مغطغط ممكن يغطيه زياده ده دائره كوس ولده ده الما الدين شوف الدين ده فيصل عند الناس الجماعه ديك الدين ده عندهم حاجه قاطعه ما في لعب ده دين ما في لعب او اخوانهم وهذه نزلت يوم بدر في مصعب بن عمير لما وجد احد الانصار اسر عبيد بن عمير اخاه قال له مصعب أشد عليه وثاقه فإن لأمه مالا جزيلا لعلها تفديك به فقال عبيد أتعينه علي وأنا أخوك قال لا أعرفك هذا الأنصاري أخي فنزلت الآية في هؤلاء الثلاثة في أبي عبيدة وفي مصعب وفي أبي بكر الصديق وأسلم هؤلاء الخمسة على يد أبي بكر في يوم واحد والله أبي بكر إذا قلت لكم ما بيتحصل أبي بكر إذا ما عثمان وضعون وابيد بن الحارث وابو سلمة ابن عبد الاسد وعبد الرحمن ابن عوف وابو عبيد بن الجراح اسلموا في يوم واحد وجابوا للرسول عليه الصلاه والسلام واسلموا على يده وفي الصحيحين في حادثة السقيفه بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم وقف ابو بكر في الناس خطيبا وقال قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين عمر بن الخطاب أو أبي عبيدة فإنه أمين هذه الأمة فأيهما ارتضيتم أبايعه قال الذهبي وأبو عبيدة عند أبي بكر عدل كامل العدالة دعني بك خليفة وعمر بن الخطاب طبعا توفي أبي عبيدة الجراح في الطاعون عمواس سنة ثمانية عشر من الهجرة وعمره في الثامنة والخمسين عمره الثمانية وخمسين سنة ودسنة الثمانتاشر قال عمر بعد ما اختار الستة أبا عبيدة كان مات قال أما وإنه لو أن أبا عبيدة كان حيا لقدمته على الناس ولو أن الله سألني من قدمت عليهم قلت قدمت عليهم أمين هذه الأمة فكما اثنى عليه أبي بكر يا أبي بكر داري قدمه رسمي خلاص داري علي الخليفه بعد منه بعد الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة لكن أبا عبيدة أبا ان يتقدم على أبي بكر قال يا كده دخلوا في الدين ذاته يتقدم على كيف هو دخلوا منه، الدخل أأدخل أخنا منه، قال والله غلط كذب عليه، وقال عمر لئن تقدم لئن أقدم فتضرب عنقي في غير ما ذنب أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبي بكر، والله قالوا ضرب ورغم بدون ذنب، أنا ما أحب خليفة وأبوك اللي قاعد، فقد فقدم الجميع الصديقة الأكبر رضي الله تعالى عنه، وعمر بن الخطاب كان يحبه جدا، يحب أبا عبيدة وبينهم مساجلات ونقاشات جميلة جدا ويضرب بأبي عبيدة الزهد وقيل أنه كان متواضعا ولينا ونسبه إلى قريش قريب يعني في الأسماء لما انتجي قريش ما الناس كثيرة يعني عبد الله بن عامر بن الجراح بن هلال بن أهيل بن ضبه بن حارث بن فهر كويس؟ بين رسول الله وبين فهر 13 وبين ابو عبيده وبين فهد كب 8 قريب جدا فكان يقول للناس اني رجل من قريش ولكن وجدت ان كل مسلم على الكتاب والسنه اني كنت في مسلاخه اي كنت تحته ولذلك وصف ابو عبيده باللين وبالتواضع ولم ير مثله وما كان ينازع الناس في شيء وفي ذات السلاسل غزوه بعث فيها النبي عليه الصلاه والسلام عمرو بن العاص وامر ثم أراد مددا فارسم مددا فيه أبو بكر وفيه عمر وأمر عليهم أبا عبيدة عمر خطاب وابو بكر صديق أمير منه أبيدة. فلما ذهبوا قال عمري بن العاص ذو نجيد لقد جئتم مددا لي أنا أميركم وأسلم يا دبلي وكم شهر كذلك شو دون نجيد كيف فقال أبو بكر وعمر أميرنا أبو عبيدة اميرنا منه أبو عبيدة نحن ما بس فقال عمر إنما أنا الرأس يتوكل أرجع وقله كذا ما ذركوا فقال أبو عبيدة أنت أميرنا تنازل له أبو عبيدة وقد عرف باللين والتواضع رضي الله تعالى عنه عرف بالزهد أرسله عمر بن الخطاب إلى مصر في أيام المجاعة لما اجبت المدينة فجاء بأشياء فأعطاه عمر ألف دينار فقال له يا ابن الخطاب إني لا أعمل عندك إنما أعمل لله تعالى لأن شغال عندك ما بشيره أبشيره وقد أرسل عمر الخطاب غلاما له بأربعمائة دينار قال اذهب بها إلى أبي عبيدة وتلهو في البيت ساعة ما تمشي بسرعة التاقل قال له شنو فجاء الرجل إلى أبي عبيدة قال هذا خراجك فجعل يقول هذه السبعة ويرسل غلام له في البيت إذا بها إلى بني فلان هذه خمسة إذهب بها إلى بني فلان حتى لم يبقى فيها شيئا فرجع إلى عمر وقص عليه فأعطاه مثلها إلى معاذ قال انظر ماذا يفعل فذهب فقسمها معاذ فبكى عمر لما بلغه الخبر قال إنهم إخوة بعضهم من بعض فلذلك عرف أبو عبيدة رضي الله عنه بالتواضع وبالزهد الشديد في الدنيا وجده عمر بن الخطاب ينام على تنفسته راحلته زي السرج ولا حاجه كده في الراحله ويرقد على حقيبته فقال له عمر هل اتخذت لنفسك شيئا قال هذا يبلغني المقيل ده يوصلني الاخر بوصلني لها انا ماذا دي كثيرة كثيره ده حاجه توصل لالاخره وعمر بن الخطاب رضي الله عنه اثناء لا ابي عبيدته لما سال وقال للناس ماذا تتمنوا أو تمنوا فقال الرجل أمنيتي صندوق مليء بجواهر انفقها في سبيل الله وقال الآخر أمنيتي واد مليء بخيول أجعلها وقفا في سبيل الله قال عمر أما أنا فأمنيتي بيت مليء برجال من أمثال أبي عبيدة بن الجراح أفتح بهم الدنيا وأجوب بهم البقاع وانشر بهم لا إله إلا الله ولقد صدق الفاروق رضي الله عنه أرسل او بكر الصديق لفتح العراق خالدا وأرسل أبا عبيدة أميرا على مجموعة من الأمراء ولذلك هو أول من أطلق عليه امير أمراء الشام صرح بن حسنه ويزيد بن أبي سفيان وعمري بن العاص وغيرهم كان أميرا عليهم قد أمر عليهم ابو عبيدة فأرسل أبو بكر الصديق إلى خالد بن الوليد وقد حاصروا دمشق الواحد هذه الموجودة من أجل أن تفتح عليهم فأرسل خالدا ليصل إليهم في مدد وأما خالد فهذا أمة جازفة خالد مجازفة سار من العراق اقصاها إلى دمشق ببادية تسمى بادية سماوة فيها الهلاك والعطب ما دخلها أحد ونجا فاستشار خالد دليلا له كان معه وقال له كيف أراه طريق بعد أسبوع وطريق ببادية سماوة وصحرائها في ثلاثة أيام نصل. قال لو أتعرف الطريق نعم حزم أمره ودخلوا بادية سماوة ثلاثة أيام لم يروا شيء لا طير لا شجرة لا من آدم لا بعير فصجع ما شف في المساله دي حتى خشي الناس من الهلاك حتى إذا وصلوا وأشرفوا على دمشق قال خالد مقولته المشهورة التي صارت مسألة عند الصباح يحمد القوم السرى عند الصباح يحمد القوم شنو؟ اسماء المسير بالليل ثلاثة أيام بين لياليها لا بقيف لا بين ليل بين ولما وصل خالد إلى دمشق توفي الصديق والى الأمر إلى عمر بن الخطابي فأرسل بتعييني وقد جاء خالد أميرا بي بي بي بوصية الصديق أن يكون خالدا هو أمير الأمراء فعزل عمر خالد في هذا الظرف الحرج وعين أبا عبيدة مكانه وبلغ الخبر أبا عبيدة غير أنه لم يتكلم والله يا أخوان الصحابة الصحابه عنده النزاهة شديدة أو وعد ذا سكن حتى أبا يخبر خالد ولما جاء الفتح أخبره وخالد بكل سلامه ونزاهه اسلم الامر الى ابي عبيده وصار ابو عبيده امير امراء الشام ولما نزل طاعون عمواس بعد معركه اسمها معركه الفحل قرب الجابيه اما في الاردن واما بالقرب من فلسطين يخص صحابه الجاهل والجهاد شديد ويوم اليرموك ده كمان وقف الصحابه موقفا عجيباً ولقد فتح الله الشام على يد أبي عبيدة لما نزل طاعون عمواس لا في الفترة دي قبل ما يطاعون حوصر أبو عبيدة ومن معه فأرسل إليه عمر بن الخطاب رسالة يقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم اعلم انه ما نزل فرج وحل كرب إلا وأراد الله ان يحله ولا يغلب عسر يسرين فاصبر واتق الله فأرسل إليه أبو عبيدة رسالة بسم الله الرحمن الرحيم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كما غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرة ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لما وصل الخطاب عمر بكى وصعد المنبر وجمع على المدينة وقال هذا أبو عبيد يعرض بكم تعرف يعرض بكم يعني شنو أه؟ يعرض بكم يعني شنو بطاعنكم يعني بطاعنكم بالكلام يقول لك طاعني بالكلام يعني جاب ليك كلام جاب ليك كلام باللفة ما درس له قال له أصبر وحكي فكوا وكذا وكذا درس له آية واحدة بس آية واحدة بس وإعلموا أنما الحياة والدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد إلى وما قال هذا أبو عبيدة يعرض بكم ويحرضكم إلى الجهاد في سبيل الله فقوموا ولما نزل سنة 18 هجرية طاعون عمواس أرسل عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة رسالة الرسائل دي حقوا يشيلوها الناس ويدرسوها في الجامعات في قسم العلوم السياسية يدرسوا الرسائل بين عمر بن الخطاب وأبو عبيدة رسائل مدرسه للناس نحن بس نتفرج ونسمع مع ساكن لكن ده كلام عالي وشديد أعلم مننا إن أرسل إليه يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنه عرضت, عرضت الي حاجة ولا أجد نفسي في غنى عنك فأقبل علينا ذلك يطلع من محل الناي ال ال الطاعون يجيب المدينة فقرأ أبو عبيدة الرسالة وكتب إلى امير المؤمنين قد عرفت حاجتك تريد أن تستبقي من ليس باقي يا أخي أبو عيد ذا بس يعني سبحان الله يا أخي أمة وما لما قالوا أمين الأمة الزلد يستحق أمين الأمة دي. بجداره بجدارة أمين الأمة بجدارة قال لقد عرفت حاجتك تريد أن تبقي من ليس باقي وإنني في أجناد من المسلمين ولا أرغب عنهم أبدا نقعد مع ناس أفوتوا وين ناس مسلمين وجنود أفوتوا رافوت فلما بلغ الخطاب عمر بكى قيل له مات أبو عبيدة قال كأنه مات يعني. وفعلا أصيب في طاعون عمواس ومات في خلق من صحابة رسول الله منهم معاذ بن جبل وغيرهم وبذلك دفن أبو عبيدة خارج المدينة مجاهدا في سبيل الله وهذا وسام شرف وتاج فخر لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وكانت سنة وفاته سنة ثماني عشرة من الهجرة النبوية وقد مات مع أبي عبيدة بطاعون عمواس كما أسلفنا معاذ ابن جبل والفضل ابن عباس وأبو جندل ويزيد ابن أبي سفيان ابن حرب وخلق كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عن أبي عبيدة رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وجمعنا وإياكم بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر رضي الله تعالى عن صحابة محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين بارك الله فيكم وجزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته